بسم الله الرحمن الرحيم ط ا س ي ميم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين إ ن ش ا ننزل عليهم من السماء ايايه فظلت أ ع ن ا ق ه م لها خاضعين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 فلما جاء السحره قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما أ ن ت م ملقون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 قال هل يسمعونكم اذ تدعون أ و ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آ ب ا ء ن ا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم و آ ب ا ؤ ك م الاقدمون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 قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين إ ان انا الا نذير مبين, وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين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 ما أنت, من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا ف أ ت ب آ ي ة إ ن كنت من الصادقين قال هذه ن ا ق ة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم مؤمنين و إ ِ ن ربك َََّ لهو ُ العزيز ُ الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين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 وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب أ ص ح ا ب ليكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين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 وما انت إ ل ا بشر مثلنا و إ ن ظ ن ك لمن الكاذبين ف أ س ق ط علينا كسفا من السماء إ ن كنت من الصادقين قال ربي أ ع ل م بما تعملون فكذبوه ف أ خ ذ ه م عذاب يوم ا ل ظ ل ة إ ن ه كان عذاب يوم عظيم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 اولم يكن لهم آ ي ة ه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم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 وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ُ ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع و ا مع الله الها آ خ ر فتكون من المعذبين